لقد كان لتبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشماد كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العين وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قدير ذلك جزيناهم بما كفروا